الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تماما للأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن ثار على سبيله ونهجه إلهي مردين أما ذعد شد الناس الجميع نفسه تقوى الله عز وجل وهذه الوصية كثير قائلها قليل من يعمل بها وهيرا لتتجمع اج خير الدين الدنيا والاخره ومن وصف الله له بتقوى الله فقد جمع لهم احسان كل فان في الجميع نسي بتقوى الله عز وجل فان هناك امر مهم لدي ان التنبيه على ان طلاب طلاب الذين حضروا هذه الدروس واكملوا قراءه هذا الكتاب والطلاب الذين يصدر لهم والفضور الذين يصدر لهم اكمان الكتاب كل طالب علم وفقه الله عز وجل اضراء الكتاب كامل على الشيخ ننظر عليه أن ينتبه للضوابط الشرية أنه يلزم التقير بها وكل واحد أو كل من السلي بهذا العلم عليه أن يدرك لا شكة فيها ولا مليا إن هذا العلم سلاحي وفقية فوالله الذي لا إله هذا أنا رب السلاح إن هذا العلم إما أن نرفأ صاحبه إلى خير وبرل ورحمة في الدين والجبنة لم تخطب له ألوان وإما إنه الحق له برطة دين ودنياه آخر فيسلحي في أسطى العبادة إن شاء الله سلام فيه. فليس بين العلم تردق إما إلى العلا وإما إلى الحبيث ومن تعلم العلم من الله مرحبا الله وعلا ومن تعلم العلم ومن يعرف ماذا يراد بهذا العلم وماذا يراد به منهم بغير تعلم العلم فقلتبش العيد السكين وسيقول بمسه الموارد كل طالعا عليه يستشرف من السببية من حيث الأصل نحنم الجامون بقراءه حال المثل في شرح الكلمه معناها ذكر المثال والحكم او آه... الحكم المستنبط ذكر الامثله والدليل هذا الافرق الذي يندرج في ظاهره المثل الشفهي ان نبيين معنى الاظاره وان نذكر الحكم المستفاد منها ودليل هذا الحكم كلها الزائد على هذا من الخلافات والغدود والمناجشات هذا ليس مزن به طالب ولسه من الغدود الشخصي ولكن بوجود الحاجة وكثرة باعتراضات وكثرة أطوالها وخالفة يلوى قد يشتف بسبب علاقة النبيين احتجى إلى هذا القيام ولوجود نوعية من فلادهم فلوض التوسع اغنى القصر أميك مزن بالرسوع لهذا الشكل والاصول في المدن الذين قرروا هذا الكتاب المرسوم الاول ان الشرط واختموا غاما كل ذكر ومثال الحكم وتدليلها وذكر امثله قديمه او حديثه ان تحكم وهذا ما يسمى اختصار الشرط واختم هذا كل مناقشه خط لأن طالب القلب لا ينظر له أن يتناول هذه الخلافات إلا بعدك فأخذها وبعد جدت القلب وبعد وجود الحالي فيبدأ كدى رحمة الله اللي أتم السفاد يرجع إلى مراجعة بهذا الطريق فالنبينا أتم صنورتها جلسوا مجارب إسلامه فأوصيه إذا تلصر أنت للإنسان أن يعاجع في الخصف المشكل فهذا من أقوى وأفضل من كل طالبته إن يعتمد على الله عنه نفسه بعيدا عن الهيان عن يشغال جناس ويكيّف نفسه ووقته قدر موسط ففي هذه الحالة إذا كان تريد أن تضبط بالمراجعة فهناك محاذور منها كثرة السعالة وكثرة الملو بتصليب أجول الله من إبليس الجنة بالتثبيت عن هذا العلم فوالله أولك في جنة الدنيا قليت المسيط ووالله لهذه الجب فشفت بالمثاري التي لم تختغلت على ذلك وللأثمينها كأدو الله من دون يده ومن خلفك ومعنمين فعن شمالك في كل سرين وكذوب معنى من اتدارك الله أبو أحمد إلى الله ستنازع لما استطاعت اختار أفضل الأوقات لهذا العلم لأنها قصر ستنازع وتستشعر أن يقبل هنة استشعارت هنا في سؤول أمام الله ستنازع كن الحبر شرف أو بيهن له حكم فإن العالم أو من شرح أو من علم قد أعذر إلى الله وقد وقل الأمام من إجتماع غيره وحينئين لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أشهد الله عنه فكل من حضر وكل من سمع الأسأل بدليل فقد برئ الجنة الآلة وأدر إلى ربه والأمل في الله وفيه تأتي الله على كل خالقه إذا استشعى أنه مسؤول عن هذه الأشكال شحبت منه وقولت منه وأصبح كم نفس وشبت إنها أمان في فيها قدسي في لأمان صلى الله عليه وسلم وأما يخيط منه مشاعثة وعلمانه ومن تأذي وجد في تأليمه ألا يخيط الله من نصر الله أنه يخيط منه نظركم ففي هذا الخالق مسؤول أمان الله عز وجل وستجد دور من السآم والملل والتفديد وناجم والله ما انتصبت إلا وفضح الله عنك من واجه الخلاف وكل ما أظن النشاء والشواجم ورطيط السآم والملل والتشاغل كل ما عظمت الخلاف لك فهذا انت الهنس واحدث انا واخر إذا كانت رجل أن تراجعنا واشدعنا فالأمر يحتاج على هذا ومن أصبر الأشياء التي تعين على الصبر عليكم قوة مهس العلم قيامي تفتعين بالله جلس قيامي يكون مهينك على مراجعة في هذا العلم وعلى ضده وعلى دقان فالجعاء والصلاة كذلك أقوم بالإشعار المسؤولية كما ذكرنا والإشعار العظيم لما ينتصره الله لك من المسؤول إلا إن أنت أفقنت تذكر كيف أن الله سبحانه أخطارك الشخصات كنا والله في طلب العلم لا نزال نحس في قلوبنا في أنفسنا قلت سبحان الله كيف الله اختارنا عدس في يدي الوالد رحمة الله عليه وعند يديه كلهم يضفت بي برغ وفتاد الله وصنة النبي صلى يا رب وكذل أنا اخترتني وما مرت على حيث العالم وما سمحت عالم المقدة يلتروا حديثا أفكهم وفتاد الله وصنة إما قلت الحمد الله ولي الله شرعني أن ألقم هذا الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا العلم من كل خلفين يدونه فإذا الله وفقت ويسر لكها ويضحنا فالفصر علينا أن الله عز وجل تدعاء والصلاة استشعار النعمة استشعار المسؤولية ترتيب الوقت وتنظيم وأن طالب الأمر الذي يقال على العالم الأمر هو الطالب الذي لا يشتر في كل لحظة من استشعار أنهم والله إمن من قل الله من كان من شغل بحقوق أهله وإخوانه والناس فهو يفكر في مسائل الإلم وهو ينقل ويفعل ذاهم حتى مصالح الجنوية تكون عنده مصالح جنوية وهو بعد ببارك أن الأنساء في حقه هل يهن من العالم طبعا فكن بالتأكيد وهذا كله لا يكون لذكر ذاك أن تختار إذا ما تستطيع وذلك تختار طالب ذاك المرأة في هذه الحالة أصيبت الناب العلم وهنا وقفة وهي أنه ينبغي عن الناحق أن يأترك شجل الصالح والله لا دركت وطالب العلم لا ينحفل حتى إسرام فإذا تتمند على شيء سيأترك من سبقه وأن السابق له الحق وله حرم اختره ويقدر ويرجع إليه إذا جاءت أسألة ما قرأ عليه ويحرح أن فلان تقول عليه أو آلم ده كما كانت صحابة أرزان الله علي منصحون للتعادلين وقل لهم إذهب إلى فلان وعائش رضا الله عنه الله من المرسل ما كان أعلم وكان يسألون إن هاتم أمين هذا من المسيشين قد بينا المسيشين وهنا ندّر على أن يدسل الإنسان الأفضل إذا أنت شخص أو شخصان أو كما تبقى لكن هذا يختلف ما أشكي هذا يختلف لأنك نورية جيدة من جازة ثلاثة أربعة خمسة جانهم لكن تحدود الخمسة تيض إذا إذا كانت من غضب قرد ما الصبيان دوم ما تقدر الدرس وكذلك المغرفة في الشاشة تحددون بعد العزة بعد الوقت الولي يناسي ثم كل منكم يبق الله يا أخي إن وجدهم جداً شاهدهين وفده إن وجدهم فقائفاً قواماً وإذا وجد أنه لا يصلح هذا تخلى لكن دعوه أن يؤذر عنه هذا الأن لا ينبغي أن يسمى عليه الكسود ولا الخمود ينبغي أن يختار له أفضل الناس وأحسن الناس جدا لإجبادة التشعر المسؤولين فإذا رأيتنا القمود وكسر غدر سيتعلم بإنت ما يقتد ثم يملي عليه قول ثقيلا العلم هذا منهن الذي جد الجتيه من يريد ان يشارك ويتغرق من احل هذا الامر ويقدمه أي امر انشغل الى اقصى الشرق والغرب اجل ان يدل بثاله الملك اما ان صادق ورجل صادق الا كما ان هؤلاء ربما يؤذون في اصواته تبحث عن صادق في طلب اي من موجب الاشتياق من الاثنين والثلاثة يأخذ لدنها أخدم ويقرؤون عنوه راجع أبوه من ججاه لأن الحضور يحضر بعد ثلاثة أربعة كسب لأخيرها قد استضام له بعض الشيوز من الحج ففيه إذا جلس مع طالب أمك لكن يمكن أن يسجل صغرات الموجودة أن يتمنى نقصه فيما فيه النقص هنا عامر ينبغي من تنبهها الطالب الذي يأخذ منه أخدم ينبغي من طرف أمك وإذا كان اعتذر له لا يخنر عن نحن السيد لذلك المشكلة العافية للعين أنهم يريدون من معينا كما يريدون وتجد الطالب يذهب وقل له شيخنا عديدا تعتني درسه كتاب كذا وهو وإنه يختار الدرس وإنه يختار أمواك وإنه يجد الكراني ما أدري شده وإختار كيف أسرع وأيضا يقول له ها تتوسع ويتبسع قل ما أعلم له خلق بصنعه إذا جئت شخص وخلق له ها أخذك تفهم الغمبي وما تحمل على أمه لا يريد من أنه فلتحمل على أساً نعمل وتقول له بارك الله فيك وعامة الله لأنه تخسم الزمده فإنك وصل له الوقت حدث على هذا الوقت ولو كان قليلا جد ما علي الساعة التي تراها قليلا فيها صين كثير وفيها درجة ثم هو صوت طالب الله يرد أحدا ما هو قاعدا ومن تعلم من معين فإننا ما شبه الله عن ما يسبه على أمني محمد صلى الله عليه وسلم أن يتقل الله عز لنا من هذا العلم إلا ما بثل من الناس وإنك يحسن الظلم ويتعلم ويتحملنا ويتحملنا رجوع ويبقى إلانا في الناس ومن صحيح أن تكون صلى الله عليه وسلم خاصة العدل دماغ لا يفتاجه إلى من يغني ثم عوص هذا طلب مميزون الله عز وجل ونحن الله صلى الله عليه وسلم ونختارهم فحضر الجلس كلها والله هم يعني بعد مريض سنوات يقول سبحان الله قادر الله عن يبتلئته بالمرض قادر الله عن يبتلئه بالنسيان قادر الله عن يبتلئه بالشرارة قادر الله عنه كشف طول الذي يصر وسهل ان تذكر لله وقتاً ما سبقاً فأوثوها إلى أن تشعروني أن الله عليهم حتى يبارك لهم في التي يؤثوها ويخرسوا كل الحرص على التفجز وعلى الصدق وعلى التحمل والتجنب فتبليغ رسالة الله عز وجلنا عنهم أصل الله من مجدهم لعنهم كوفير وكثير سوري وأن يستح لهم الأبواب وأخذنا ما نستغلهم أنا فهذا رجاءنا في الله وأمننا في الله وطرد الله من أخير رجاءنا فيه فيحرص هؤلاء الله الجيد وممتازين على ما يدى أولا أن يؤمنوا أنفسهم ببطرهم فأشألهم بالله عز وجل ألا يقولوا علينا وأن يفرق ذلك الغذار التي نقول ونطلهم بالمعنى ما يأتي شخص يقول يقول الشيخ كذا وكذا وهو أقرب مقلب المعنى يقول الذي أفهم من كلام الشيخ كذا والذي أفهم من فترة كذا أن أن يحفظ مصر كلام الشيخ والسلطان الشيخ كذا وكذا أمانه وتشعر صلى الله عليه وسلم فيما أوصد تقير بالغذار من أفضل ما وجدنا يطرق بالغذار انك لا تصدق عالم ولا تقرا كتاب الا تحرص على ذكر النص العباره كامله واذا لك تقوم في هذا واسعاره من عند فمن ياتي بقطع شيء كما دول ونلاحظ الرسول كما راه قال ابو عمرو ابو شروح ابو اسامه خزاعره رمعن ابشر وان اسمعه ايمان هو عند عندي صلوات الله عليه وسلم مشتف حب وشب أبصرته عمياته للتكلم وسمعته إذنان إذنطر صلوات الله عليه وسلم وعقب ما قرب وهذه هي فحلة قل صلى الله عليه وسلم مدر الله محمد قلوا يا الله سمع مصالحه سواها فالدينها كما سمع العلم ربما نقل بالنهنة يشدف أمور كثيرة كذلك أيضا تقيل الدريق. وأن لا يحمل الإبارات لا يحمل الأمر الثاني في ضبط المسائل ونقلها المسائل تحتاج إلى نظم التركيز والدقة خاصة المسائل حقوى الإشكال وخاصة إذا كان الذي يذهل من الأرام ينتبه الإنسان في الإبارات من الناس من يقرأ الفقصة يتحدث بكلام الامن إذا جايش اختصار فأنه يتكلم كلام الامن يأتي بعبارات عظيمة ربما يأتي بأمثلة من الأسواق الناس هذا لا ينبغي ينبغي عليك القصوم نفسك وعم تحفظ قولك إذا جلس بعد كل ما بالإن أن تتقل الله ويوجده وتشجد الإن تتكلم كلام الهم وأيضا لا تتحقى ولا تتشجد ولا تتبالغ لا. كان عالم تتكلم وضبطه. لا عالم ان غزارة الغارة خلتني مكان من الاقراءه بالامن في ضمن التصنيف وظهر بين الاشراط التنسيخ ما لا يظهر من غزارة الثناء في نقده دراسه انه تاثير الغاره من الشخصيه تعلمت هناك شيء و هو شخصيه وان هناك حثا وعلم الكتاب اللي هو طريقه و اظن الشتاء عن هذا وليس كل من حظ في يستطيع أن يقرأ كل من يستطيع أن عشق في هذا يستطيع أن يفتي ويجب بالمساعد وليس كل من يستطيع أن يكون مؤلم ويفتي ويستطيع أن يقرأ هذه كلها ناصف في شكل تحتاج إلى أهلية تحتاج إلى تحتاج إلى تلك لكن إذا كانت تريد انتباه مع أخوانك وخاصة نحن عدم تحرص نعم بكذلك التطير والغدارات هذا من أكثر من كل طالب هذا من نوع حجرين الوصف وفتح الله عزيزي العليل وقصه صلى الله عليه وسلم بإتخاف المسق ولا تفجر ولي تباعد في الغروب الغروب غير كل الإنسان الأبد الأب يفتن في علم الأبد يفتن في علم إن إذا بلد يمتحن يمتحن حكاية الأمه والأمه إن إذا بلد الأمه والأمه ما يمتحن في الترابع بالله عزيزيزي عبدالله كإيجاة الكرسان الله اكبر من الذين انهم شركوا بما عندهم من حق من مكانة الاسلام فالانسان ان هو اللي بيجي له التواضع ولا ينظر الرجل حتى ياكل امنا شوقا وامنا دينا وامنا امور طب شكل نظامه ضروره منكم ومن جهدك ففتح من اسمها حق التواضع لا تذكر فيدت الإنسان أقول أنا من طلاب فنان وحضرنا الدرس فنان وقرأنا على فنان وقال الشيخنا هل دعوا يحضر في ببسين ثلاثة ثم من خلال درسين ثلاثة قل قال الشيخنا هذا نبني التدنيس قال الشيخنا إذا كان الإنسان قرأ عليه كتاباً كاملاً ثم وقال شيخنا معنى قال شيخنا في إطباره يقول في نوتها معنى لكن إن تأتي في شباب لن تقرأ ثم بعد ذلك تتسمع أحد يقوله في مخلوقه وقال شيخنا لفهم القرآة هل هذا؟ هذا خشف عند الابتقيمة والأمامة والإصراف حتى إن الضعب يدعونا أنه صلى هو ذا ما تتمند إلا على كتب إذا ما شاء الله ممكن شخص يقول قال شيخنا شيخ الإسلام فكريسي إما عنده أن شخص قال شيخنا لأن هذه العبارة إذا سمعت العلماء إذا سمعت الله الضرم يتبادى إذا ذهني قد قرأ هذا الشيخ فالناس لا تنمي لفت الله شيء رسينا الله مثل الناس سماء الناس, الناس. تتمر على الشيخ سلام الإلمان لو قدم لك الشيء الله عنه ولو أخذ الشيء قدمه وقدمه الله حتى كل الإنسان ربنا نفسه بتقوى الله على قوة صحيح وبعد أن تغروغ الرجل من حقك أن تقول تتلمد على الشيخ ثنان وقرأنا على الشيخ ثنان معا ليعجل الناس قدرة وليعجل الناس قدرة من حق ثنان من حق صالب من طلاب الشيخ ثنان وقرأنا عليه فتا ابتدى وقرأنا نحقك هذا وكما و... قال يوسف الثاني على خداء الأرض إن حفظ العلم ونسى العلمة على جوازها متى إذا قصده الثقة لما يقول والعمل العلمي وإنزام منذرة من يتبير به هذا هذا منصوصا عند ولا حرج العلمة لكن يحرج في ذلك وهنا أقول كلمة والله إما والله أقول سهماك أدرس لقالد الأرض هنا أعلم خيرا ولا أحسن آخذ من عمل قيود الله في السهل والشهد علينا نعلم أن عزة الله وشهد وأن علمه الله وأن نفهم من الله وأن الله هو الذي علمها المنميك منها فضل الله عنه جاهوه في أكبر الحضب للناس سبحانه وتعالى وليل حتى أن تشوره الناس من حقك أن تعترف أن الله عز وجل عليك ثبعاً في حضب الله مخلوق ليس له الحضر كفر الخالق إنما حضره تبع ولذلك تشكر الناس لكن شكرهم شكر الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه ولذلك لا من مشارك العلمات لأن هذا البروض سيدعوه مرد أقوان العلمات يدعوه بالانتقاس الآخرين يدعوه بالخص من حتاوى العلمات وهذا أرسل في النادي أن يتقل الله وعليهم أن يستمدوا إلى الحق لأن الحق يستمد قويتهم لا يدون من الناس ما من قرد جهت عند شوصه أو عندما قرأوا أمير ولكن ما يحق إلى أهل الأن ومن تخص القدر الإمام وما يمكن أهل العلم أن يفهم الكتب أو يفهم أن يعلمون لأجل حق أخبر الإمام الآخرين كده وإنما زادهم العلم احترافا لأهل الأن والاحترافا لإمام الحق لحقه وأوصي طلاب أن يطلق ما أزوجه في هذا ما يتحد من تعلمه مصير للأجه إلى درجة السياس فوق العلمان وإذا جاءت أحد بقول المخالب قول المقرأ فأنا أنك إذا تقدت حكما شغيريا وعندك فيه دليل من كتاب المسنة ممن يوفق علمه في فهم هذا الدول فقد أعذرت إلى الله بغض هذا تتقيد بهذا العامر هذا يسمى الظلماء في مرحلة الاتذاء تتقيد به حتى تدرس مصورة شكر وتعرف الذي خالف وما دارينه وهذه الحجة نعجي خسر ومعنى خالف لما تصلت إلى هذه المرحلة لكن في هذه المرحلة تنتهج ويجن كذا رقم لأنك تسير على قصر وضلابك لأنك انتقلت إلى ذلك حتى نفقت فقد يكون هذا الشيخ أعمل دلالة أفقطتها أنت في الغدادة أو في المعاملة وخمئذ تعمل بالدليل المرأب وهذا ما يعنيه بنا ما بمتدار إذا أخذت كل شيخ بدليل تقول له هذا الذي تعلمته وهذا ما وهذا الذي تذكره وقال له هذا لكن هذا الذي يدرسناه وهذا ما بيتعلمه وانتهى الاشكال قولة الخطاء طيبنا صوابت هذا وإقامة الدنيا من يسير يطال بالعلم هذا المياه من أذنك العليكة في الجدال وتعطي المناقشة كثير من الله العلم الآن إلا ما أحشى الله مشقت منه الضرف وضع عليه وقته كبير من يقدم عمري لسبب المناظر كن شخص يجيز مسألة يبغى الأخضاء الحلم والردوء والمنطشة لأنه مولا ويبغى قلنا المناقش ذلك وهذا هي أحيث الدنيا عليك رحمك الله أن تقرأ والحكم هدري وتذكر هذا الحكم في حتى تكسر إلى مرتبة أهل لأن الذين يشاهدون إذا فرت عن هذا الطريق جمع لكم الذين لا يسروا والله كان الإمام أتبرو شوشي رسال رحمه الله بإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله برحمة الواسعة معروف أن لا يمكن أن يجاهل أحدا وهو أنا من التثبت والعلم والحصوص العلم على طلاب معروف عنها من مدى جلسة في المجيز وشأله أحد سؤال من بدأ ستح ضد المناقشات لا موكلة ليس سبب المستخدم يعني السبب ويحوظ رحمه الله. هذا شيء ما قاله وليه المالك رحمه الله دين يجبه أن يأتي هذا يقول لا قال فنان قال يقول من المجلس ولن يمكن أن يجيس مجلسا فيه اللجاج هذا المناظب تفشد السبب لكن في نظري لم نتكلم كلش عنه لم نترقب وقد خط من القدر الان السلام عميق في عندي علم في بالي فيا لم فقط كبال ان جيت كنت ندور مدام اخذت هذا العلم من مو شرط علم المدير الاكبر على ال انا هذا هو هوش وشرط رب شروط البداقه شل من امل في التي لا يمكن شي فيها ويسألك أخذ يبخل عليك الشبه حتى فهده الزاد ما تذكر الله عز وجل عليه ستوسع في أصول الزد الله يبقى أمنا في الأسجدان وعوج في الأذلة إنه تبحث هذا من قصة منكم وما استنبيه هذا لماذا؟ أننا فيه نشحل هذا ربما أننا مثلا فرشنا أبوار ما أفهدنا لكن أصير ما فيه فيه ما فيه أخرى مثلا في ثم المعاملات المالية في شخص والغناء إذا وجدت من أفقه لأفقه باختصاره في تجدها في بلور المسهدات تجدها في الشروط الأخرى وهذا يوجد في الأفضل تجد الشروط كلها وتحاول تتعرف هذه للمسائل فتبع أن بسطف الفارج تلخص به الشر ثم تجعل إحالات كورسة تبقى هذه الشرح حتى تختم ويكون ثم بعد ذلك تتوسع في الأحيال والوزوج. لكن أن ليس من هل هو رسالة رجل عن مبيل أنه كان بالمكان ينتهي هذا الطباب الشعيز لك لو كان درسيوني ولكن منها أنه لا يقبل في اللطان الظلطن أن تنجل ومنها أنه بعد طالة المدة يرأي أن يتمح المنهج اللطان الظلطن وليس قدر في اللطان الظلطن لأنه يقوم السنة والسلطين والثلاثة يسير لأنه منهج جوابه وطريقة راسية فرصوح إذا بالطريقة وأن الاستعجال فلا ربنا تأتي آساك في طالب الإن فإذا قرأ في سنة كثير من أدران وأن تنبيهات سيستعجل ويخرج دون المدود ثم هو يوجد, يوجد من التعجل من غيرنا وله عدره وجميع الله خير عن سنة محمد وليان محمد من شعني لكن هذا الذي اخترته لأجل مصلحة العلم وصلى الله وزلاله أجعل خير لنا في اخترناه هذا الناحية من إطارة المدين لن نعرف على برضو الإسراء المهم أن تعرف الغدامة الشكم المثال الدليل هذه قراءة أخرى ما يتحدث إلا الأبواب الأخيرة شرح الزكيدة الأبواب الأخيرة ما شرح التابعة التفصيل التفصيل هذا والمشي هوينها لأنه من الصبر واجد في أصل من يضي من يظهر مثالها الدليل هذا الأصل وهذه طريقة قراءة تأوذنا والأطل وتضغطه يتحرر المسائل الماقصة من غيرها الأبواب الأخيرة الأطلاء التكار الأصفير الأيمان النظر كل هذه قد تكون فيها دورات شاء الله نبين فيها ونفصل فيها سواعي كم مدينة أو جدة أو مبكة فالنظر الألمين يكونوا على اتصال بطلوس عيني ويحاولوا أن يستطلقوا تعلق قصولات بطفئاتهم في مجيبة فيها ونحناجم إلى هذا التصيل تبادل كنا في رؤى كندوا عليها سيدي خليفه الشلي طلاب العلم فيما بينهم وجهه يعني اخلاق الاسلام وثناء الاسلام وتقدسهم الا ينسك احهما ام حسن خلق احاد النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اجبره بجانب خروات اللهم صل على محمد عليه الصلاه من بين أخاه إلا إما في الخير من المستثناء من الإن يحيش طلاب مع بعض عن المحفة الصفاء والنقاع والموذة وليعن كل طالب من كثب إذا شوش يمن عليه الصرمة أن هذا النسبة ولا وشين حيث يكون أسمى ويكون أكدو بالله عز وجل ومساله وأسمى ويكون من كل لا كلم يتكلم في خلان يكون أفيها من الآن وأوصي بفضل الله في عن علم السادقين والباطن نشاء الله بعلمه ومتأخرين من قبر ومبر ورحمة الله عن الجميع وأوصي باحترامه وتوقيره باحترامه وأن لا وشيء أحد من صلابنا إنسانا يكون محسوب بنفسه هذا عمر صلى الله عليه وسلم لأنه قلمت الله كلام لا يؤدي شيء سبيل بحقه الله الله الله يعني هذا عمر حب المصربي أن الزمان كذر في الفتن وإن شاء الله بالعلم مغرفة عن هذا لكن كذر في الفتن أن يحب تجرس على مثل هذه الأمور كذلك أيضا لما حب المصربي الحرف على اختيار وقاتل الناس وفي تعليم الناس فطالب العلم الذي يفق الله بذب هذا المنسى لقرأت هذه الفتات له من ويدرس حدودنا عنه وهذه إجابة مني لمن اتقى الله عز وجل في الإنة صلى الله عليه وسلم وحجب والسعليم وقرأ المنهة الإلم ورحمه الله وجالف عن علم مستفاد من السنسي المضلل أن ينفعل مع المسلمين وأن نفعل مع المسلمين وأن نفعل مع المسلمين لو بعد الصلاة يتحدث عن الأحكام الضعارة تأخذ ملحظ يحدث بها جاءت رأسنا يقول أنا لا أسأل عن فتوى إذا تمه أهل إذا الوضع فتوى والإجابة عنها وعلم عنه السؤال والجواب يجيب إذا سؤال واضح يجيب أنه مقرأ على أيدي الإنماء فهو اللحان الشرس على فتح درس أو على الدروس مع الدخولة وقت ما يكون الإنسان في طلع أموزهم عن إخوانهم يقول هل من نتدافع صفحة صلى الله عليه وسلم هل من نتدافع أشكام الذكاء أشكام الذكاء يعني الوقت به في الله وطاعة الله من الأمر التي تغسر بها كل من يريد من دار الله في علم أن يستغلق وقته في العالم يطالب العلم إذا حذر وقته في طاعة الله ورك له في ذلك وقال له أنه ما شرق حرق على أمرين إلا مانا الإنسان فتح في هذا الجن وشيح الله عليك وبالك أوله من شاء الله ومن ثاني الأمر الأول استنفاد الوقت الذي يفعل الله وطاعته فأولى الناس والفهم والوعي من الله رسوله وفهم التعيين للناس والقبول مفزق الله عن نارة حققه وذكر الله سوريا وهذا رسولة علماءنا مشاهدنا يحصى قال المهمة عن نارة حققه وذكر الله عز وجل الأمر الثاني التورع والتحفظ من الدنيا مع الجنة خاصة إذا قصت بها المطامرة وأراضنا أن تلك الدنيا أن يمدينك الله الرحيم الله أعزك وأعرض أدورها أن فرض لعزة الله وكرامة الله إن هذا العلم أمامك وقبلك والذلك أصيب هذا العلم أن يجب ان الشخص يريد ان يضلك بهذه العقيلة و بهذا الناس تبتعب على سحوال الثور رحمه الله يجيث فهم القرآن ولما قبلت الصفة تنجع مني الفهم فيما ما يتورع الإنسان عن من الناس ويتورع عن مقامة الدنيا فتجد الإنسان من أهل الدنيا يأتي ووضعت لصد وضعك المكان أعلى أنت أن أنت تستشفتك وريد أن يستجرزك فقد أدنسك وليكن لا أن أرسك إلا بتقديم ربك والله ولا يوفى عنه الله ولئنه وحكى الناس ولولا الله صام وليوف عنه الناس وإن كثيرا للناس وردك من على أن يفروك أنها شعر عليه الشعر وهو راضي واشتطاع إلى ذلك الله واخذر من هذه الدينة والدني ما تخفص الإيمان والدني حتى ولو وقت الشرخي يريد أن يلعب في المكان مؤمن الجامل ومن خذا وفرمه وعالمين وقعظ ومفتك تأخر وتتقارس وقال فلان أعلم ومفتعن من, من, من هذا ورد وغلق وفلان أولى يوم وإذا سؤال أعلم هناك من معلمين فتقول اذهبوا إلى فلان فلان الشيخين فلان كذا ها كذا وإلا فلا إذا حرف على هذين الأمر ومارك ورق والتعفف عن الدنيا فإن الله سيحصل إحليك من فرائح يخصي وما من عظم يترك شيء إلي ما هم لا عدى والله صلى الله عليه وسلم وعليك أن أشخص يفعلين للطلاب على ورص خلاق الإسلام ومبادئ الإسلام فالأدب قبل الطهر والعمل عندما يرغب الله عز وجل يزين العلم تحرش على أن يتعدى الضلاب بأداب الإسلام وهذا يشكل هذا طالب الإنس وعلى مجدد من ألم الناس يعلمهم الشكينة يعلمهم الوقار ونعلمهم الأدل سموز فيهم لأنه هناك ملائفة تغشع في أخذ ذكر فتتجمر ولكن من نفسك إنه كل خير من السمت والوقار فهذه الأمة تشين الإنسان هي كنت ترضى بهذا الالم فذلك إذا من عزك في الالم الله تبدأ في الموال على اثنين تهم فيها تأتي الناس وهم جالسون في الله وكذا تريدا تفتح درسهم أو تتكمن في شيء يعني يكون في انتهام الالم أو يأتي أحد الناس في الدكرة تحدثنا عن كذا على سبيل التهاكم ترفع هذا الالم ترفعتها ترفعت الله عزيزي وذلك العالم الأباس والله عم إذا أمسأت الناس في المجالسه تحبّفهم يعني تفكرها لهم شريفا وأن العرض لتأهد قهر القفر انتجه وليس ذلك ذاهم شبك ثم قال له من وصايا إيضا الله صلى الله عليه وعلى الله لا تفكر الناس إلا شما احتاجوا لهم فإنك إن أسلتهم في المشتاج الأبوي يعني كثير من أسئلة في الناس فضول لا تجد إلا كثير تحتاجوننا الناس أتون واتكلمون عن فضول والراحلين لا أعرف كثيرا تغربا لا أعرف نظر أنه سهلت وصهاده إذا جئتنا نجلس إذا لحدثنا بدلا أن يحدثنا للنسان في النور يقولون وراء تحدثنا للنور في مصرحتها القديمة فقلنا نوعا سنوان أنتم الآن سنوان لو أنا منه أماد لأنتم من في السفر كيف تغسلون تبدأ قصة لهم قصة الأممية تبدأ قصة لهم أشكاً يستهل في الصلاة ومعهم محتاجة على الناس هذا من المسيشة تختار لهم أفضل من مختاب تختار لهم أفضل وغيره قاله هو الذي يحضر أحسن منهم ومي بأحسن منهم هو الذي يعتبر أحسن منهم ويحضر أحسن منهم ثم مي لأن يمسحك الشيء في كل الشيء أخذك لا يتكلم إلا بأحسن أحسن الشيء دوش أنه سبق كل شورة يتكلم في كل شيء كبيرا خير كل ذلك فقال الله عبدالله ما أفكر فيه أن أكثر عليكم فكل الأمر يعود إلى شدرة وهو المعانى من الله مهما يتكلم إنسان أو القوم ليداركوا ان الكثير ان يجهلوا عامل النار واشربوا بكل شيء فالله تبارك الله لا نراه من ربنا في هذا العذبه الرحيم كتبه سبحانه هو لك يا حليم او كريم بر الرحيم الله وجعل اوطن فقلنا اقم لنا مسكن فان علمنا وكننا جاهلين وهدينا وكننا تائهين حائرين وربنا هو كل رباء ولا نذم نذم الاذى حق را حتى اقمنه ربنا فيه سليمان بن سمر وبه استخون عنا ما داروا من عشن ومن موقف امر الله انكم تحب كان منه لنا لده ثم يحلموننا فكم ويشد الإنخلصين فكن المخلصين وأنا أن الله سبحانه وتعالى يرسم الجزاء لفده ويجر السنة فإذا عمل الله فانتكم معاملت في قولك وفعلك على أحسن وأجم وأجم وأكلم, وأكلم نذكر من أمنا لنا إن الله ربهم لا يقوم إلا ضير لا يقبل الله المفاق ولا يقبل الله الحياة ولا يقبل الله التصن والتكليف ولا كما نقرأ القلب من إرادة يصدقه الآمن من على الشرس كان كذلك ذوئك له في قلنه وعنه وذلنا وذلكم الأيمان وذلناك وذلنا وبين هذا علم الذي تتعلمه الأيمان إن فدقنا الله ليصدقنا الله معك في المميزة وليتنبلك بهذا العلم حي مميزة قائما قائدا نائما نسوسا ولكجل أن ذاو شكرا وخيرا من الله السودين ما أريد حولك هذا فاستغل الله وعلم أنه ليس هناك أسعد منك ليس هناك أحد أسعد منك وانت تقع في الله وليس هناك أحد أسعد منك وانت تفقد سلام الله وتفقد في الله وليس هناك أحد أسعد منك وانت تعلينا من الناس ولدى العاشيين للسلحة في دوان من قلل مرقعة الوضعين حافية الأخدام ولكن أغني من نصر هذا لمن شعر به بعض الزوض وقل لها المهندين سعرف الزرغة هذا فأسأل الله بإذنك وأعظم إذنك لكنا في هذه الساعة المباركة وأسرائي الأسرائي والسرائي الأولى أن نتقوم بهذا الأمل الخالص من وجه الكريم ربنا تقوم به عنيك عنك السمين العلم وعليه عنيك عنك الثواب اللهم أحباناً سألوك إتأث عن أخطائنا مكاناً لنا في كل ما أملنا وتعلمنا اللهم أصبر فسرنا اللهم اخطر الله بندنا في ذلك كل مما أخطأنا فيه اللهم أخطأنا لنا في ذلك يا حي وقيوم اللهم أحنى بمرضرة ذلك كله يا أحنا راح مننا اللهم أحنى حلالنا صد وجه واجه من جلداني اللهم اهدنا في الجنة وارنا في الجنة اللهم اهدنا في الجنة ونا في الاخرة الله لنا فيما في هذا العمر خيرا مما اعطيت منك علم وتعلم هذا الدين اللهم وفقنا في هذا العمر خيرا مما اعطيت منك علم وعلم خالص للندى اللهم رحمك الله لا إله إلا أن تنسلك في هذه الساعة المبارك أن تسفرش أريد رحماتك ومغفراتك على قبره بلما ينسين الله عارف الله محمد وعاكم ومعفو عنك اللهم أردتك من وجئك العظيم إذا تدوسل على هذا الجمه اللهم اضمن من العجوم اللهم اضمن خير الجزاء وأعظمه وأوفاه اللهم قد ترواحا في جنات النعيم عليه عليهم بأعظم الفضل والتكريم والحمد الرحيم الله أفضل شائحنا خاصة اللهم نوّر على الظلام في نجد دوره اللهم نوّر فيه دوره استفنون فيها ورفع درجاته إذا أعلى الدينين من المجينين والسبياتين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انزل علينا السكينه والرحمه والنور والرحمه اللهم اجعل من عبادك احسن عبادا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انزل علينا السكينه والرحمه والنور والرحمه اللهم اجعل حبك يغلب قلوبنا في كل حين من عبادك في كل <الله> اللهم صبرنا واجبرنا في كل حين الحمد لله الذي في ما نعمنا فاحمده حق قدره في ما روحه وظهر كل في احيانا والله بارك في احيانا في اعمالنا واحسن وفورني بسرور صوفيا قلبي نحي وقيوم اللهم إنا نسالك اليوم الأمن اللهم إنا نسالك العون و نأمل الخلاص و القبول اللهم إنا نسالك التوفيق اللهم يا من خلق العلم و الكون ربنا اللهم لك الحمد الله اللهم لك في هذا العبد ارحم تقصيره واكثر تقصيره ورب العالمين اللهم يمنا شفع ان تبارك لنا في ما ستقبل منه ربنا وان كاننا على الامن ربنا غفر رحيم اللهم انا عبد مختص بوجهك واستغفر من اللهم أعلمنا بشواك في ذلك بيك وابتغاء من ذلك وبارك في هذه الظروب اجعلها شافئة نافئة لنا ومن أي سلمان ولا بلود إلا من أفاك في قبل سبيل اللهم اعطلنا ومن أشدنا فيه ومن حضر نجاب السماء اللهم اعطلنا ومن أحدنا فيه ومن خبر نتادتنا وآلنا على المسائل ومشارتنا اللهم حضرنا عجباً وحضر نسيئنا من الاسمين وأرحمه الله أمين وأرحمه الله رحيم الله يمع ذلك عنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت ريدنا من ختم مظهر منها الله بطن اللهم انا نشكرك من ذكر من ظهر من همنا ذكر اللهم انا نشكرك من ذكر من ظهر من همنا ذكر اللهم ان تبارك لنا ما فينا بقي من اعمالنا اللهم اننا نسالك ان تبارك من اعمالنا اللهم في ما بقي من اعمالنا تعذبها الله أعطى المؤمنين والمؤمنان والمسلمين والمسلمات أحيانهم والأموال الله نضع على الحبور قبوههم الله أعطى الله ومعافية ومعافية عنهم فأكمل وجنهم ومسجن الخرم ورسلهم بما يجوى من الضموذ والخطايا كما ينقص توقعهم من الأنس الله أجلهم بحثنا بإحسانا بالسيئات عفقا وصفحا ومغصرة ورغوانا اللهم اترك الحمد لله ولك الشكر للمغلوبين شمن داموا اهل المسلمين شمن كانوا مرتهنين يا محسن يا محسن اللهم نور لي كل درب الشقاء وسوء القدر شمن قاعده ورغبه تخذك البجاء لا أخ الرحيم الله نسببك المشرع العجاء واللهما نسبب من المشرعات الععدة له من يسبب من مصعاد العداء ذلك إلى عث عن ينشكممراض في الأنديا لشة السعد نشعدكم الن فقط الأنديا وريشة السعداء. لا الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ربنا لك الحمد ربنا و لك الملك و كل شيء قد قدرته انت على كل شيء قد قديرا سلام عليكم